What the h e ل ف ض ل ه الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ب ل ي رسول الله واذا اذقنا الناس رحمه من بعد قرات أ ج ل و الله أ س و ا مكرا ان ر س ل ا يكتبون ما تمكن هو الذي يسيركم في البلع والحمد و ف ك و ر م ح ا ت ب ا ل ن ا اجرين بريق ي ب ط ي ب ة وفيقوا وظنوا انهم احيط بهم ب َ إ ِ ن أ َ ن ْ ج َ ي ْ ت َ ن َ ا من ِْ هذه لنكونن ََُ من َِ ا ل ش َّ ا ك َ But I'm not. Yeah! متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ن م ا مثل الحياه الدنيا كما はい。<音楽> t h a n you. I don't k n o w كذلك نفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يتفكرون والله يدعى ل ا يرهق <تصفيق> جوههم قتر We're in fear. ل ا يرهق ر ج و ن ه م قترا ولا ذله اولئك أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة What's、oh, wrong?、No. お يمسي من ي ش ر و ل ا يرهقوا جنه قتل والله يدعو 「おやじめしい」